إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تبري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار متوا لهم فكاين قرية هي أجد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلناهم فلا نصر لهم أثمن كان لبينة من ربه كما تين لهم سوء عمله واتبعوا أهوائهم مثل الجنة التي وعده المستقون فيها فيها وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا وله ولهم فيها من سل الثمرات ومغطره من ربهم كمن هو خالد كمن هو خالد في الن قطع أمعائهم، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرب من عينك قالوا للذين أودوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهوائهم، والذين احتذوا زادهم هدوءاتهم تقوىهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأسيهم بوتة فقد فقد جاء شراها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرهم فاعلم أنه لا إله إلا الله والصفق لذبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومتواكم